باب. باب. باب فضل التوحيد وما يكفر من الزمن فضل التوحيد وما يكفر من الزمن يقول المصنف رحمه الله فيه مسائل الأولى ساعة فضل الله هل دين أخوذنا القولي مأخذنا من النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عباده أدخله الله الجنة على ما كان من العمل تتيه ساعة فضل الله عز وجل المسألة الثانية كسرة ثواب التوحير خذ من الحديث لو كانت السماوات السبع والأراضين السبع في كفة ولا لوعة للسماوات السبعة في كفة والأراضي السبعة ولا إله إلا الله في كفة ملت بهن لا إله إلا الله المسألة الثالثة تكفيره مع ذلك للزنوب أي تكفير التوحيد للزنوب من أتى بالتوحيد كفر الله عز وجل عنه زنوبها وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويها رب العزة في سبحانه وتعالى يا ابن آدم لو أتيت بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة إبادة تكفير الظلم أسألة الرابعة تفسير آية سورة الأنعم وهي قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ففسر الظلم بالشرك كما في حديث المسعود قول النبي عليه الصلاة والسلام ألم تسمعوا قول الرجل الصالح إن الشرك له عظيم مسألة الخامسة تأمل الخمسة اللواتي في حديث عبادة إيه الخمسة اللي كانوا في حديث عبادة رب الله عم الأولى والثانية الشهادتان الشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله الثالثة أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريماء ورحم الرابعة أن الجنة حق وأن النار حق الخمسة عن المرحب مسألة السادسة يقول أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتقان وحديث أبي سعيد وحديث أنس تبين لك معنى حول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين يعني لا لمن يقول لا إله إلا الله أن يقولها هو عارف بمعناها أنها تنفي الإلهية عن مسير الله وأن يقولها صدقاً من قلبه وكما في حديث عبادة في حديث عتبان يبتغي بذلك وجه الله وكما في حديث أنس لا يشرب لله شيئاً هذه معنى تبين لك خطأ المغرورين الواحد يقول لا إله إلا الله وهو مقيم على الشيء واحدون لا إله إلا الله وهو يأتي بما يناقضها واحدون لا إله إلا الله وهو ليس بخصا في ذلك مسألة السابعة أكتم به للشرط الذي في حديث عتبان وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله يبتغي من ذلك وجه الله وذلك لأن المنافقين كانوا يقولونها ولم تنفعهم مساله الثامنه كون الانبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا اله الا الله ودي في حديث ابي سعيد كان الاسناد في مقال لما قال موسى يا رب دلني على شيء اذكرك به فقال قل الاله قال كل عبادك يقولون لا اله الا الله فقالوا ان السماوات سبع وعانرون لغيري والعراضين السبع كنا في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله فكأن موسى عليه السلام تنبه بهذه الكلمات إلى أن فضل لا إله إلا الله لا يعدل وجه مسألة التاسعة التمديه ذو روحها لها لجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف نزان النبي صلى الله عليه إن ربنا قال حديث على بعد يحتاج به وإن كان يقولنا أستاذه بيه مقاله إن لو السرات السابع في كفة والأراضين السابع نفس الكفة ولاقي الله في كفة ترجح كفة تلاقي الله مش كيف؟ طيب وفي حديث التسعة وتسعين سجن حسن بطاقة إن لقي الله لله وراجحة بإيه تسعة وتسعين سجن مع أن كثيرا ممن يقولوا هيخفوا ميزان إحنا نقطع أن هناك من أهل التوحيد من يدخلون النار وبنا نجينا وسلمهم صح. صح. صح ورد غبر عن كده اللي في اسم أهل التوحيد هتخلوا النار ويخرجون منها يوما من الظهر أصابهم قبل ذلك اليوم ما أصابهم طب ازاي دخلوا النار وهو ولا إله إلا الله بتزن السماوات والأرض ومن يعمرهن ليه بقى ليه خفه نيزانهم في لا الله هنا مرة اللي فات قلنا لا إله إلا الله التي لا يقوم لها شيء ولا يفقل معها شيء هي لا إله إلا الله بإخلاص تام ويقين تام وصدق تام وهذه إذا وجدت في قلب العب فإنه لا يبقى له إرادة فيما حرم الله أصلا ولا يبقى له إمبعاث في قلبه إلا إلى ما يؤذر عزجا فلو كانت سبقت له ذنوب هذه تحليقها وإن قالها على وجه كامل يسلم بها من الشرك الأكبر ثم يقعب على ذلك في بعض مفردات الشرك الأصل فإنها تكون حسنتان كبيرة يوزن بها سائر سيئاته فلا يرجع معها شيء وإن قالها على وجهه خفت فيه الحسنات يعني قالها وأطع قفرها بفعل المعاصي فعل الشرك الأصغر وعدم الاستقامة على الطاعة فعندها يكون من من خفى ميزانه ويستخد كل النار والعزم مسألة العاشرة النص على أن الأراضيين سبع كالسماوات وهذا الأمر لم يرد في القرآن تصريحا وإنما ورد في هذا الحديث الذي في إسناده مقال وإنما ورد في القرآن الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهم طيب فتفسير على ومن الأرض مثلهم هل المثلية بالعدد والمثلية بالكيب الظاهر أنها مثلية بالعدد وفي الحديث الصحيح المتفق عليه من اقتطع شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضي من اقتطع شبرا من الأرض يعني بغير حق ظلم ظلم واحد شبرا يوم القيامة من سبع أراضي مسألة حديث عشر أن لهم عمارة يعني يعني يعني انت السماوات تسبع وعان رهنا رجلي عان صناواته الملائكه عمار السماوات الملائكه مساله الثانيه 12 اثبات الصفات خلاف للاشعريه ليه في حديث عثمان بن مالك فان قال لا اله الله بتغلى لذلك وجه الله صفة الوجه لله عز وجل. عز وجل في حديث عبادة ومن, ومن شهد الله ليه لله وأن محمدا عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته فإثبات الكلمة لله عز وجل المسألة الثلاثة عشر إنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث إتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إذا الله يبتغي بذلك وجه الله أن طرن الشرك ليس قولها باللسان كل ده شيخ رسول محفظ وهاب عايز يقول للناس اللي خدعهم علماؤهم وغربوهم لأن أقاموا على الشرك وزينوه له قولوا أنت بقولوا لا إله إلا الله فستنجون حتما قولوا لا قولوا بيخدعوكم لا إله إلا الله حتى تنجو بها لابد أن تسلم للشرك طيب. طيب الشيخ محمد عبدالله رحمه لي مع النزلية دعاه أول وعمل حاجة اسمها الرسائل وده موجودة مصبتة مجموعة مؤلفة الشركة الإسلام محمد عبدالله الرسائل دي كلها كان منها إقامة الحج على هؤلاء طب بعد ما أقام عليهم الحجة ظل كثير منهم على عنادة استمر على ما يفعلوا من الشرك بل زاد إلى ذلك أنه يقاتلوا اهل التوحيد ويصدهم عن دعوتهم كاشير اسلام محمد عبد الهاتف يقولون انتم اللي بتعملوا ده بتبقوا مشركين تنقضوا ايمانكم فانقضوا دعوتكم ادعاءكم انكم مسلمين المسألة الرابعة العشر تأمل الجمعة بين كون كل من عيسى ومحمد عبدالله ورسوليه ليه؟, ليه؟ فإن فيها الرد على, على كل الطوائل أصحاب الغلوب وأصحاب التعصير أصحاب الغلوب الذين يرفعون عيسى فترة زي النصارى ويعتقدون أنه إله أو ابن إله فالسلاس لا عبد عب. والرد على اليهود الذين يزعمون أنه ابن زين يقول لا درسون مطهر ومبرق وذو نسب شريف وَمَا أُرْسَلَ نَبِيٌّ وَفِي نَسَبِهِ لَوْثٌ أَبْدَةٌ إِنْ ده يكون مانع عن قبول دعواته نفس سيضعيروه بأنه ابن زين فالي يقبلوا لدعواته فانتبه للمعنى ده. وكذلك في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيها رب على الذين يغلون فيه غلوا شديدا فيزعمون أن الدنيا والآخرة هي من جوده صلى الله عليه وسلم هذا غلو منقوط كما قال البصيري في البردة ومن جودك الدنيا وضرتها الدنيا ومن علومك علم اللوح والقلم هذا غلو مزمون فما بقي لرب العالمين إذا كانت الدنيا والآخرة من جود النبي عليه الصلاة والسلام فما بقي لرب العالمين هذا أمر خطير جدا الغلو مرافع النبي صلى الله عليه وسلم فوق مرتبته ده يرد علينا هو من شهد أن لا محمدا عبده فهذا ده أشهد محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا عبد أأكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد صلى الله عليه وسلم وخير أن يكون ملكا رسولا أو عبدا ملكا نبيا أو عبدا رسولا فاختار مقام العبودية والرسالة على مقام هو المجل صلى الله عليه وسلم وكذلك فيه رد على المقصرين في حق النبي عليه الصلاة والسلام الذين يعارضون قوله وأمره بترخص جافل أو بتأويل باطل أو بتقديم بذوق ومواجيد النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول لك لا السنة يرخص لا في ترك ذلك ترخص جافي ترخص في ظل الموضع تقدر به أو بتأوين باطل قلوا النبي صلى الله عليه وسلم آم ده أو أوامر النبي صلى الله عليه وسلم فيتأولها على غير وجهها تأول تأوين لا تشهد له اللغة ولا يشهد إن شاء أو بذوق المواجيد تقوله النبي صلى الله عليه وسلم حرم كذا قلوا بس أنا لما أعملها بتذوق وقتع بالإيمان بجد في قلبي حلاوة للإيمان فيعارض السن بالإيه بالأذواق والمواجيد زي وكذلك ما يفعله اولاد المتشدده والمتعصبه من اصحاب المذاهب الذين يقدمون قول ائمه المذاهب على السنه وطبعا حد بيقدم قول ائمه المذاهب لانهم افضل ايه ده كوف شيركو يا رسول الله لما اقول لك انا اقول لك ائمه المذاهب الحديث هو يعرفه واكيد هو عنده للتاويل وانا هعمل بكلام الايمان بكلام غلط جدا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا يضيه الرسول يحبوا منه ويقول سمعنا وأطعنا وعليك هو المفرئ طيب المسألة الخامسة عشرة معرفة مع احتصاص عيسى بكونه كلمة الله بكونه كلمة الله يعني إيه إيش معنى عيسى عليه السلام هيكون بالكلمة قلنا معنى الكلمة أن عيسى كلمته كلمته يعني كان بالكلمة وليس هو الكلمة فكلمة الله ليس مخلوقه كصفته سبحانه وتعالى وإنما أثر الكلمة كل فيكون فإن عيسى عليه السلام كان بكل إيه بأب إيه الاختصاص أن عامة الناس خلقهم الله من أب وأمه من ذكر وأنثى إلا عيسى عليه السلام فخلقه الله عز وجل من أنثى دويل أب فانفرد عن النبس الحظام في اصل الخلقة فقد كان بكلمة كن المسألة السادسة عشرة معرفة كونه روحا منه يعني روح من الأرواح التي عنده من هنا لابتداء الغاية كما قال عز وجل وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا إِيهًا منهم أي من عندي سبحانه وتحالى مسألة السبعة عشرة معرفة حض الإيمان بالجنة والنار أن من شهد أن الجنة حق وأن النار حق بالإضافة إلى سائر الأشياء الأخرى أدخل وضاه الجنة على ما كان من العمل معرفة أن الميزان له كفتان وإيه ما من حديث أبي سعيد لو أن السماوات إلى أخيري وضعت في كفة ولا إله إضافة في كفة راجحت بهن كدفة إله الله مسألة العشرون معرفة ذكر الوجه معرفة ذكر الوجه يعني وجه الله عز وجل وأنها وأنه صفة من صفات صفة خبرية يعني صفة خبرية يعني صفة لا تثبت إلا بالخبر في صفات يشترك في إثبتها الخبر والعقد وفي صفات لا تثبت إلا بالخبر فمثلاً قدرة الله هي يشترك في إثباثها إيه؟ الخبر والعقل أصلي ما ينفجز، لازل يكون إيه قادر أما لو تجي تثبت صفة زي اليدين أو زي العينين أو زي الوجه تثبت هذه الصفة بإيه؟ بالخبر, بالخبر. طيب، باب, باب الذي بعد ذلك، من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عدم وعزبست العنوان وعزبست العنوان وعزبنها تتمت إذا باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حزاب إيه مناسبة هذا الباب للباب الذي قبله ومناسبته لكتاب التوحيد يقول الشيخ مصر السعدي رحمه الله وهذا الباب تكميل للباب الذي قبله وتابع له تكميل للباب الذي فاته وهو فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ومن فضل التوحيد أن من حقق التوحيد يدخل الجنة بغير إيه حساب فكأنه تكميل للباب الذي قبله فيقول ابن عسلم رحمه الله وهذا الباب كالمتمم للذي قبله لأن الباب الذي قبله باب فضل التوحيد وما يكفر من الزنوب فمن فضله هذا الفضل العظيم الذي يسعى إليه كل عاقل وهو دخول من جنة بغير حزنه يقول المصرف وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة طالثا لله حنيفا ولم يكن من المشركين وقوله تعالى والذين هم بربهم لا يشتكون وعن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبيل فقال أيكم رأى الكوكب لذي القضى البارحة فقلت أنا ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدرت قال فما صنعت قلت رتقيت وفوا استرقيت قال فما حملك على ذلك قلت حديث حدثناه الشعبي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 والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظمنت أنهم أمتي فقيل لهذا موسى وقومه ثم نظرت فإذا سواد عظيم فقيل هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم مهضا فدخل منزله فخاض الناس في أولئك فقال بعضهم فلعل لهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعل الذين ولدوا في الإسلام فلم يشعبوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخضروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة بن حصنة فقال يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة يقول شرح في قال المصنف رحمه الله تعالى باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساد أي ولا عدد قلت تحقيقه يعني تخليصه ومصفيته من شوائب الشر والبدع والمعاصر مهم جدا ما معنى تحقيق التوحيد ده إذا بقى حوليك بدأت المهمين تحقيق التوحيد يعني تخليصه وتصفيته من شوائب الشر والبدع والمعاصر هيبني بنائس التوحيد قائم على يا إلهي الله محمد رسول الله وقائم على عبادات القلب وقائم على ورق توحيد الربيع إقراب توحيد الربيع إن أسماء هيبني هذا البنائب مش فقط يبني هذا البنائب ليعمل إيهاته ويصفيه وينقيه ويخلصه من شوائب الشر صديره وكبيره طب ألحق بشوائب الشرك البدع والمعاصر ليه؟ لأن كما يقول العلماء المعاصي بريد كفر وكما أن الإيمان شعب فإن الكفر شعب وهناك كفر أصدر أو كفر دون كفر وهناك شرك أصدر أو شرك دون شرك فالمعاصي والذنوب والبدع هي من جنس هذه الشعب الشعب الشرط والكفر فكما أن إماطة الأذر الطريق شعبات من شعب الإيمان ولكن لا يدخل المرء في الإسلام إلا بهذه الشعب وحدها فكذلك هناك شعب شعب, من شعب الكفري ولكنها ولكنها شعب الجوغف لكنها لا تخرج من الملة الممصادر تمام كده؟ يبقى مهم جدا نفهم يعنيه تحقق التوحيد عشان ده المقصد من درسيتنا اللي اعزينا برسة جامعة طيب هيبتدي يستدلي بقوا وجب لينا صورة مشرقة لأحد الذين يحققوا التوحيد صورة عمليية عشان يبقى عندك تصور وتبثل هذا المثال وهذا النموذج عشان كده يقول لكم محمد بن عبد الوهير رحمه الله كان وفق غاية في لتصنيف هذا الكتاب واستنمى بقول عز وجل إن إبراهيم كان أمة خالطا لله حنيفا ولم يكن من المشركين ده النموذة لا يقول له لإنسان حقق التوحيد كاملا الآية جمعة أوصافه إبراهيم عليه السلام أولا أنه كان أمة يعني إماما معلمة للخير قدوة سني رحمه الله انه قالت والقنوط هو دوام واستمرارها سني سن كان حنيفا والحنيف هو المقبل على الله المعرض عن كل ناسواه المساله في ان الصفه الرابعه انهم ما كان من المشركين ما كان من المشاركين ولا بثه وما كان من المشاركين قولقا ولا صفة ولا فعلا صلى الله عليه وسلم وفيه صحة الخواص وكمال صدقه وبعده عن الشرك يقول شارح شرح يوضح هذا قوله تعالى اذ كانت لكم اسوه الاسوة القدوة في ابراهيم والذين معه قال ابن جارين الذين معه أي إخوانه من المرسلين أي الأسوى اللي كانت في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله التبرق وهي يعني هذه براء كفرنا بكم وبدى بيننا وبينكم العداوة والبضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أرضك لك يا الله من شيء يعني ليس لكم قسوة في قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك لننزل بعد كده إيه ما كان للنبيه الذين أمنوا أن يستغفروا لأبو ولو كانوا مريد, مريد. وكذا ذكر عن إبراهيم عليه السلام في القرآن اعتزاله لطومه واعتزلهم وما تدعون من دون الله وأدعوا ربي إلى قوله فلما اعتزلهم ولا يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبي فهذا هو تحقيق التوحيد بتبرؤه من الشرك وأهله واعتزاله والكفر بهم وعدوتهم وبغضهم والله المستعد قال المصنف رحمه الله تعالى في هذه الآية إن إبراهيم كان أمة لأن يستوحش سالك الطريق من قنة السالكين أسلق طريق الحق ولو كنت وحدك ولا تستوحش من قنة السالكين وإياك وطرق الباطل ولا تتقمر بكسرة الهالكين فإن الله خلق الجنة والنار وقال لكل من علي نبي. فانتبه, فأنتبه. يقول قانتا لله لا للملوك ولا للتجار حريفا يعني لا يمينا ولا شمالا كما يفعل العلماء المفتونين العالم المفتون الذي بدل دينه وباع دينه العرض من الدنيا زائل والذي سوغ للناس فعل الشرك أو فعل البدع طمعا في دنيا زائلة وثانية يقول ولم يقوم من المشركين خلافا لمن كسر سوادهم وزعم انهم من المسلمين ذي يرد على مين؟ يرد على الناس اللي وققوا عليهم الحجة فأبوا ان يفارقوا الشرك اللي هم عليه وأبوا الا ان يكونوا ضمن صفوف من يقاتل الشيخ حمد عبوهاب وحمد يقول راب أبي حتى عباس في قول تعالى أن كان أمة على الإسلام ولم يكن في زمانه أحد على الإسلام غيره قلت ولا هذا وبين ما تقدم لأنه كان إمام يقتدى به في خير اقتدى به نوت ابن أخيه اقتدى به زوجته سارة اقتدى هاجر اقتدى به الأنبياء من بعده من نسله دي جمت غير أولا آلاف ثانية قول المصنف رحمه الله تعالى وقال الله تعالى والذين هند ربهم لا يشركون آية في سورة المؤمنون في معرض وصف المؤمنين السابقين إلى الجنة فأثنى عليهم بصفات أعظمها أنهم بربهم لا يشركون يقول لما كان المرء قد يعرض له ما يقدح في إسلامه من شرك جلي أو خفي نفى ذلك عنهم. وهذا هو تحقيق التوحيد. الذي حسنت به اعمالهم وكملت ونفعتهم. لأ حسنت به اعمالهم فالألم يتركوا الشرك الاسمع. انما دي صحت به ايه اعمالهم. صحت به اعمالهم. وقال ابن كثير والذين هم بربهم لا يشركون اي لا يعبدون مع الله غيرهم. بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا الله أحد صمد الله لم يتخذ صاحبة ولا ولدة وأنه لا نظير له ثم يأتي على حديث حسين بن عبد الرحمن حسين بن عبد الرحمن, بن بن عبد الرحمن السلمي وده عبد الرحمن السلمي كان من كبار التابعين يقول ايه كان في مجلس سعيد بن جبير سعيد بن جبير من كبار اصحاب ابن عباس وقتله الحجاج ظلما سنة خمسة ف فسعيد بن جبير نسألهم بيقولهم ايكم رأى الكوكب الذي انقضى البريح انقضى يعني سقط الليل في وقت ده ظلمة الليل في كوكب في نجل جدا وقع سقط. فقال حسين بن عبد الرحمن انا وبعدين امعي ليه اني لم اكن في صلاة عشان الناس اللي موجودين اشتكروش اللي كان بيصلي قيامي ليه هنا ايه ده الذين زم الله عز وجل فيك اهل الكتاب الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان أي يحمدوا ايه بما لم يفعله فده عكس عن السمو مكانش يحد ان يحمد بما لم يفعله فيقول وليه اما اني لم اكن في الصباح. انا وكنت في صبات ده انا لدغ. كنت لدغتني احدى ذوات السمو اما عقرب اما صعبات فامس عيد نجو يبقى له ايه فما فعلت تب عملت ايه قال ارتقيت وفي رواية استرقيت يعني طلقت واحد يرقينه تقول تعالى يرقينه شو بقى؟ شو بقى؟ كلام اهل العلم يقول له ايه؟ هل انكر عليه؟ لا فما على ما فعله يا طبع ايه اللي خلت تعمل كده؟ قال حديث حدثناه الشعبي الشعبي عامر بن جرحين من كبار كبار, كبار التابعين الولد في خلافة عمر رضي الله عنه فقال الحديث حدثناه الشعبين عن حديث في المسألة لسنة قال وما هذا الحديث؟ قال حدثنا عن بريدة ابن الحسين وأنه قال لا رقية إلا من عين أو حبة يعني معايا سنه هي حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لا رقية الا من اعدها لك انفع ولا رقية اولى واشمل من الرقية التي يسترقيه ما الرقية التي يرقيها او يلقاها من لدغ الحمايه اللي هي اللدغه لدغه العين ذات السموم مش كده السم العقرب ده اسمه امم والعين الانسان لو اصيبته عين فا اثرت عليه يقوم بها سعيد مجمو يقول له ايه قال قد احسن من انتهى الى مسامع ويريدنا اخد رقاء على نيه ونمشى عليه بقى قد احسن من انتهى الى مسامع انت ممكن تعمل حاجة وتكون الحاجة دي غلط لكنها لكنك تكون مع الزمن بينين الاعزة جلية والقيام ايه؟ ليه؟, ليه لأنك وقفت عندما وصلك من علم وقفت ما وصلك من علم العلم اللي وصلت في المسألة ديك حملت مين اللي هي إذا اجتهد الحاكم فأصد كان له أجران إذا اجتهد فأصد كان له أجران إن هو ما بيخترعش ما بيتمعش الهوى قد أحسن من انتهى إلى ما سمع السماع والوحي شكوا هل سمع الأدل السمعية ماذا؟ السماع والوحي قد أحسن من انتهى إلى ما سمع يبقى الإنسان لا يتخطى الوحي ولا يتقدم على الوحي برأيه ولا بهواته دي النجاح للعصى يقول له قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن suppose وحدس لابن عباس يقول له بس في حادث آني ينبهك على ان؟ على ممكن انت اللي ترقي نفسك ما تخليش حد يرقيك حداث ابن عباس, عباس. قبل يقول حداث انا ابن عباس سعيد جوية جوية حداث ابن عباس قال. قال قال قال النبي عليه الصلاة والسلام عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهر والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد الظروف عليه سواد عظيم فظلمت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه ثم نظرته إذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم سبعون ألف يدخلون الجنة بغير حساب ولا عزاب إلى آخر الحديث قال من هم قال لذين لا يسرقون ولا يكتوون لا تطيروا وعلى ربكم يتوكلوا يبقى قال له ده دليل على ان انت ايه استعمل الرقيه بس ما تنسش تقرؤها بالhadith عشان ما تخرجش من الحديث ده ومن فضل هذا الحديث يبقى في عمق فعل علم استنت ان هو علم ان الامر ليس فيه تعارض بين الحديثين لكن جمع بين الحديثين جمعا بين الحديثين ذلك ذلك قال المصنف رحمه الله في عمق علم السلف لقوله قد احسن من انتهى الى ما سمع ولكن كذا وكذا تعلم ان الح... فاعلنا ان الحديث الأول لا يقالب الحديث الثاني طيب قول في الحديث عرضت علي الامم ذهبوا علم اللي كان في الاسراء وقيل لم يكن في الاسراء انما كانت كان عرض في رؤيا للنبي عليه الصلاه والسلام يقول, يقول النبي عليه الصلاه والسلام فرأيت النبي ومعه الله وفي مسلم الرؤيا تصغير والرادت روح يا جماعه اللي من 3 ل 9 يعني دول الـ دول الايه دول, الـ دول النبي, النبي معه مع كل اللي امن بدعوته تسعه او اقل وبعدين مش بس كده ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلات <تسجيل> هوت الأمان بيه والنبي وليس معه أحد يا الله ده دي بقى الحديث ده يغرس فيه معاني من معاني الهمة في العمل للدين وأنك لا تتأثر بأشد ظروف باطن ظروف كتير محبطة ايو عتتأثر بيه أدعو إلى الله أنا عندي في قريتي أو في بلدي أو في مدينتي أو في الحي لدي فيه وليس هناك من يستجيب هذه وظيفتك الدعوة والبلاء أما الاستجابة فهي من الله انما أنت منذر ولكل قوم من هاد دي الوظيفة فوظيفتك وليست وظيفتك الاستجابة ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي بيشان بالله عليك أحيان أنت لما تعمل بهذا الحديث أنت ممتلك بهذا المعدة وتجي انت بتخطب الجمعة وتعطي الدروس وتدعو الى الله عز وبعدين بعض الناس اللي بيستقيموا ويتزموا ويتد... معك شوية تطلبوا العلم يتفلتوا مرة اخرى وهكذا عمرك فيهم الام هاتيئة زي بعض الاخوة اللي بيسافر وسبب بلد البلد ولكن عام ده بلد مش نافع انا سافر وسبب بلد عشان ايه يحص اللعاء عم الدني او زي بعض الناس اللي يغلق عليه بابا دارك مفيش فايت مش امال او بعض الناس اللي يتخلى عن طلب العلم ويطلق ويطلق الدعوة بزعم نفيش لكن النبي بيأتي وليس معه احد, أحد. سؤال هل هذا النبي الذي أتى وليس معه قصد البلد؟ مستحيل بمعنى كنت مستحيل ليه؟ لان الأنبياء معصومون من ايه؟ معصومون من كتمان الرسالة ومن التقصير في البلد الإجمال من فعش. يبقى هو من الله و اجتهد ولكن صدق كلمة الله وصدق قدر الله عز وجل نوح عليه السلام لابس في خامل ألف سنة إلى خمسين عاماً وقال عز وجل وما آمن معه عنده قليل الأمر ده مهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذ رفع لي سواد عظيم شوف سواد عز وجل من الناس فظننت أنهم أمتي في حسن الظن بربه وفي فضيلة هذه الأمة فقيل لي لا ليس هؤلاء أمته ولكن هذا موسى قوم ولكن انظر إلى كفوته فنظرت فإذا سواد عظيم أعظم من السواد الأول فقيل لي هذه أمته ومعهم سبعون ألفاً يدخلون لجنة بغل الحسان ولا عدد الله أكبر الناس هتدخل دائم غيبة كهازة في رواية قليل الصحيح عند الإمام أحمد فاستزدت ربي فزادني مع كل ألف سبعين ألف دي قال عدد في ربا سبعين سبع في سبعين سبع سبع سبع سبع سبع سبع ألف في عشرة أس عشرة, عشرة. عشرة, عشرة. صح. صح. صح؟ سمين الف خمس تصفار في كمان خمس تصفار أي سمين الف؟ أربع تصفار عشرة تصف تمانية يعني كانت ربعمية وآآ أربع عمية وآآآ سبحان الله فضل, فضل ربنا سبحانه وتعالى على الأمان تعملوا قليلا وتؤجروا كثيرا بس يا طلاء ايه من دول بقى؟ الصحابة كانوا حرصين جدا عن الحياة يناب صلى الله عليه الصلاة والكلمانية وهو المصدق صلى الله عليه الصلاة والصلاة والصادق المصدوق ودعنا فخاض الناس في الوقت عن يتلاقش بقى يا طلاء دول بقى؟ مش هينشغلوا اي حال الوقت في الكل وحين عايز يعشغل بقى؟ بمين اوصاف ايه؟ اوصاف السلامة عشان كن منهم وقعدوا ايه دوله ثقافه وسجع في القيم اللي هي كده معلاه لهذا المجتمع فلعلم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم دي فضيله الصحابه ذات اللي بيقولوا دول صحابه يا برده اللي بيقولوا العلماء صحابه صلى الله برده بس اشوف الصحابه مين الصحابه الاولين اشوف بقى كده طاب الله الرواصد اللي بينعموا الصحابه الاولين ده مركز في فتراتك لو فيه ناس هم اللي اخدوا كل الفضل من دولت الصحام الأولى المعنى التانية وحكمة التانية قال علهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا في معرفتهم بفضل التوحيد وأن من لم يشرك هذا القدر عظيم خاض الناس في أولئك فلما أتى النبي عليه الصلاة والسلام طبعا في فائدة هنا أن السلف عندهم السلحة محدود عمر في العلم علم وأنهى لابد أن يكونوا فعلوا شيء هو هو اللتي جامعين لهم عملوا وليك صح؟ مجرد حكاية إنه مو يكلم يهدين عمل لازم يكون في إيه؟ في عمل هما شايد منهوا إيه العمل اللي عملوه؟ هل فضل الصحبة؟ هل فضل التوحيد وعدم الشرك مطلقا؟ لما لم يسبق لهم أن يقوع طيب, طيب, طيب فقال <تصفيق> البيعي ستصله <تصفيق> هم الذين لا يسترقون يعني <تصفيق> دفل السين يعني ايه يطلبون الرقي <تصفيق> في الواقع صحي المسلم <تصفيق> هم الذين لا يرقون <تصفيق> ابن, <تصفيق> <تصفيق> ابن تبيب يقول لا الرواب يشتردنش <تصفيق> فعش وفي بعض العلماء قال لا الرواب لكن تحمل معنى لا يرقون على الرقة الشركية الممنوعة يعني الذين لا يسترقون يطلبون الرقي من أحد او الذين لا يقول الرقة الشركية الممنوعة جمعا بين الحديث وعا.. وعا نوهم الثقاء لألا نوهم ايه؟ الثقاء طيب ولا يتقول الكاي مش مقتصر على انه هل ما حد يكون ولا لا دا الكاي هنا ايه؟ ايا كان هو ايه؟ ايه؟ قناة ايه؟ يكويه ولا يكتوه يبقى ده نوع من ده الأدوية كالمعروف في الحديث جعل الله الشفاء فيه شربة عسن شرطة محجن او كية نار يبقى ولده عليه السلام بعث الى قريب نكعن طبيبا فقط على وعرقنا وحواب وقال اناس انه كوية من ذات الجنب مرض معوش عندهم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد ابن زراره من الشوكة مرة كاكب بيحمر فيه الوجه ويطلع الوجه والديسم كله بفيه حجزة حسية كده فكانوا يستعمله الكيب ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال الشياء هو في الثلاثة في شربة عسل وشياء الطفي محجر وكية, وكية, وكية نام وانا انهى عن الكيب وفي اللظر وما احب ان اكتوى ابن القيم بقولين بقى الاحاديث اللي وردت على النبي عليه السلام في موضوع الكيب ده انواع ورد احاديث ان نفعله كوى ولا نكاعد. ورد احاديث ما قال وما احب ان اكتوى ورد احاديث بيقول ان الذي لا يكتوي يدخل الجنة او بنسميه الفيزيكوى الجنة بغالق ولا عذاب وورط حديث تقول وأنهى أمتي عن الايه؟ عن الكيب قال ولا تعارض بينها بحمد الله فإن فعله يدل على الجواز لأنه يبنى منش حراب حراب فعل الكيب ايه؟ دجل وأما فناؤه على مرقبه فلا يدل على أن طلبه أفضل وأما ناهيه عن هذا يدل على أن ناهيه من الكراه وليس التحقيق ولا يتطيرون التطير هو التشاؤم بالطيور وكل ما يجي لمجراها وهي معنى فصل مستقل فيه ثم ذكر القصد الجامع وعلى ربهم يتوكلون التوكل على الله وصدق الالتجاه إليه واعتماد القلب عليه دا نهاية تحقيق التوحيد التوكل دا بناء البناء دا ليه قاعدة عليها وهو العلم الجازد واليقين بأن الله على كل شيء قدير وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء وبعدين يفوض أمره إلى الله ويعتمد بقلبه على الله ويأكل أمره على اسم القطر ده يسمى إيه؟ يسمى الرضا عن الله عز وجل في أي حال حصب عجب أن أمر المؤمن في أن أمره كنت أوله خير أصباه صورا وشكر فكان خير الله وصبر فكان خير الله, الله. مفيش حاجة بتزحل المؤمن لأن كله بقدر الله عز وجل وليه علامات هذا التقويل له علامات علامته أنك لا تركب إلى الأسناب عند اقبالها ووجودك وعلامته أن تجزع عند فقرك من الأسناب وعند إدبارها يبقى ساعدها؟ ما بتجزعش، تستمر دامه واخرص أسألة التوفي بيقول كلام جميل جدا واعلم ان الحديث لا يدل على انهم لا يباشرون الاسباب اخذ مصطلح اعلم انهم لا يباشرون... الحديث لا يدل على انهم لا يباشرون الاسباب اصلا ليه مباشره الاسباب امر فطري ضروري دام في كاك لواحد بل, بل نفس التوكل من اعظم الاحداد التي تؤتي النتائج ليه؟ قال عز وجل وَمَنْ على الله اللَّهِ وَحَسْبُهُ فالتوكل ده هو الأعظم الأسباب التي تؤتي نتائجها ولكن المقصود في الحديث على ربهم يتوكلون فيتلقون أموراً إما مكروهة زي الاسترقاء والاكتواء وإما محرمة زي التطيّن والتطيّن حرارة والاسترقاء في البروخ مكروه والاكتواء مكروه او خلافه اول فبيتركه اشياء تيئة من المكروه او الحرام مع حاجاتهم جاية هو اللي بيسترقل ده بيسترقل يلي انه محتاج حد أقل. واللي بيكتوه ده بيكتوه اليلي انه عنده ألم مرير عايز عايز, عايز, عايز واللي بيتطير ده بيعليه بيشجع نفسه او بيتقاه بيتركه هذه المكروهات او المحربات معه شدة لحاجاتهم إليها تب يتركوها ليه توكلا عن الله عز وجل بلا تحقيق للتوحيد ده من كمال التوحيد حطاه ده من حقق التوحيد لا تحقيق للتوحيد فتركه إله لكونه سببا مكروها لا سيما والمريج لتشفسوا فيما يظنه سببا لشفائه بخير طرعا كما هيجينا معنا مسألة تانية بقى مسألة التداوي عموماً وبعشرة الأسناب والتداوي هل دي أدخل في الحديث ولا لا؟ مسألة التداوي مسألة وقعتها كلام العلماء الجمهور على أن التداوي أقل أحواله المسلحة ويستثنى بعض أنواع الأدوية اللي هتدخلها الكراها زي يقولنا حكاية بإيه؟ الكين ونذهب بعض العلماء أن, ان التداوي مباشي يعني استوفع الوفر وظهب بعضهم أن التداوي واجب ونأكل الجمهور على أنه مستحب لقول النبي عليه الصلاة والسلام <سؤال> تداوي عباد الله ولا تداوي بحرام إلا الله ما عنزل أداء إلا عنزل أداء الشفاء إلا الهرم لما ده ألخص أقل في التداوي التداوي في نفسه قد يكون التداوي في وقت من الأوقات واجب على سبيل النساء واحد عنده نزيف وتجري عادة بأنه إزاتورك ولم يأخذ دواء لأخاف النزيف إن حقاً والأدواء بتاعته النزيف هيهلة هيموت ينفع هيمو. هيمو. سعيدة اللي أترك والتوكل على الله عز وجل لا بيمفع. يبقى التداوي اصل جله مستحب عشان الامر بتاع التداوي عند الله, الله, الله والسعه النبي عليه الصلاه والسلام ولانه من الاسباب ولم يؤثر على النبي عليه الصلاه والسلام, والسلام ان نهى الناس عن التداوي انما استثناء بعض بعض بعض انواع زي كيف يبقى ايه المقصود كده دي جدا مقصود احنا ننتله للتداوي اصل فيه مستحب لان ده امر والامر اقوى درجه من استحباب تداوي عباد الله ومنه الواجب اللي هو اذا ترك افضل الى الهلاك في العاده المطلقه وفي انواع التداوي دي اسمها كده تمام كده <تصفح> واحد هذا بيستاذي يقول بن شريك قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجهة الأعراض فقالوا يا رصد تداوى قال نعم يا عباد الله تداوى فإن الله عز وجل بيضع باك إلا وضع له شفاء غير ذائل واحد قال أمه قال أله وقال المقايم رحمه الله تعالى وقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات يعني النتائج وإبطال قول من أنكرها والأمر بالتباوي هو أنه لا ينافي التوكل كما لا ينافيه دفع ألم الجوع العطش لما أنت تتداوى لا ينافي التوكل إنما نعقل بعض أنواع التداوى فقط المنهي عنها أولا يقول بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا لمباشرة الأسباب التي نصبها الله تعالى مقتبلا لمسبباتها قدراً وشرعاً أن تعطيلها يقضح في نفس التوكل كما يقضح في الأمر والحكمة الأمر الشرعي ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى في التوكل فإن تركها فإن تركها عجز ولا في التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله تعالى في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه ودفع ما يضره في دينه ودنياه ولا بد مع هذا الاعتماد أي بالقلب من المباشرة وإسبابه والا كان معطلا للحكمه والشرع فلا يجعل العبد عجزه توكلا ولا توكله عجز عجزه بايزكم ايه الفلاسفه في مساله التداوي وبنقول ان هو كلام الجمهور اللي النووي ان هو مستحب إن هو مستحب ولكن لازم نعلم انه في بعض احيان يكون واجبا عكاش ابن محسن قال للنبي عليه الصلاة والسلام ايه ادعو الله لاجعله منه قال انت من وفي رواية الله باجعله منه العجيب مش كده العجيب ان عكاش ابن محسن ده كان رجل بدري يعني شيء بدري وكان من اجمل الاصحاب الهيئة كان صاحب خير العجيب ان عكاش رضي الله عنه ختل ختل في حرب الردة قتله طبيحة بن خالد أسف شو سبحان الله يبقى مع إن عبد يقين بالجنة وأنه من السمين يدخل الجنة بغير حسن على هذا المعنى لا يتراجع أبدا عن فعل الخير وطبيحة أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه وقاتل يوم القادسية حتى قتل نحسبهم شهداء و الله عنه اجمعين خام رجل يقول لجل الله عليه الصلاة بعد عكشه ايه الله ان يجعل منه مش كده كل حاجة لها اسباب فالنبي عليه الصلاة كان عنده حسن خلق يعني ايه حسن خلق يعني ما يواجهش انسان بحاجة يكرهه وينفعش يقول له انت بتستهلش وهو ده المعنى ده قلاصة جاله فتستهلش انك تكون منه ايه مش, مش بتشبرش اما قال له ايه بيه اسلوب جميل ورطيف وخد سبقك بها عكش وده من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم ونطر معشان فيه حرصه على قلوب إخوانه وأصحابه صلى الله عليه وسلم عشان كان المصنف قال في استعمال المعارض بحسب خلقه صلى الله عليه وسلم هيبقى لنا من هذا الباب المسائل إن شاء الله وبعض التحليق على مسائل الرقية من حشية الفضل نستكنا إن شاء الله بعد رمضان بإذن الله عز وجل كل قولي هذا أصدادك الأولى